بسم الله الرحمن الرحيم في نوار الدخمة هذه المتابة وزيح قسمة الشوارم لشوار موردك كجزائي جملة الشرطية واجب حقاً فعال جزائية عوض الشوارمي أمودي أن يكون جملة إنشائية جزائي شرطك من جملة إنشائية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 قوله تعالى قل c'est votre 연� الله dis Heanya also Build our more عند yourselves, Always if you are evil, Un abritd to be God Would you ever serve us? Un abritable or je ne sais pas Leur فقط تبعية للملكة. هذه قيود من التعويض من الوراثة. علامة مطارة. اتخاذ كل شرف أخوة أو يكذيس المبنى وملاذ بور تشيس محمد. شيء راضي ترى لمحبته وزيادته رواة اتباع نبيش مواردك وجودي مواردك يقدر اتباع لأو سنده جزء من جبابيةه يقدر اتباع لأو سنده هذا التدرجات الطبيعي ولا زيادة زيادة, زيادة اللي احنا في أو زيادة محبين ولكن هذا هو جزاؤه فعلا افضل من اجل ان يكون فعلا افضل من اجل ان يكون فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا في في جزائيس جازم ليكن تحبون الله محللا مجزومة ااا رثا فعل جاب وإلا كمان في في جزائيس تتابعون فعل ووتفاعيلية جزاء الشرطة نكنون بقايس هي مفروض محللا ما صوره وإما نهيان فقناها شئ إن شائبة أبلا كمان ااا أم إن شائبة تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر ادرجوا على كل دوزاني كان مؤمنين ومؤمنه تانزاني في قضيه ما كانوا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 أرسل سلسلة حاولنا نسجها كسلسلة. في كفّي جزائيّة وارد بوه وجود أن كلمة الجزاء شرطها جملة إنشائية نهية. لا لا نهية ترجعوا فعله وفاعله نبيل لجزم ذات ترجعه. والنعلة المفعول إلى الكفار جار مجهور من كلبي إلى سريعة محل المنسوب متعلقة ترجعه. أي استكهام من جملة إنشائية جملة سؤالية. وك إن تركتنا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 أو دعاء دعاء شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ده شرعي ان شرعي يجي شرعي ان شرعي فعل شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان شرعي ان الشائِئِز <سؤال> بوز الجزاء الشرط أو فيك موجودة إذا في وارد وصي. وقد تقع إذًا مع الجملة الإسمية في موضع الفاء في قوله تعالى: وإن تسبهم سيئة بما قدمت عيهم إذا هم يقنطون. يجب عذوق الإذًا أو الإذاء الفجائية بارد لا نأذى الشرقي يا رجل. بيقول إذاي فجائية كما معناها جهانا، آه، جزء جزء يجي تزهر فيها، ذي را، وهنا حرف ناسم فيش محلق نية، يجي بعض فيها يعني أعلى أشياء في قيار البدري في بعض الوقت أجل في لائد إذا كتبت جائيك هكذا يجب أن يجب لك تشميع مجموعة وقال أفرمي أجل خراريو سيئيك توش عوان دويت وبوني كردار وغفتار قيانو ناقحان توش قلوتو معيوزيو معيوزوه رحمة القاول وقالوا معيوزوه رحمة القاول یشک خیلی آخر اول کن خویانه توی مصیبتی اینجا این دنیش اینیه توی مصیبتی لازم ایدرک خواب بایدی که دیوی من این جنبه مشکلی رو کنی اما ادامه آمده خرابیدی اینو و سیاحتی اینو هیچ خبری که جمعه ظاهر امیدواره و راحت است وقتی مصیبتی دیدم میگیم اینا این میلوس و اینجا خوابم مصیبتی هم داره زنیم ولی گناه لانم ما قدم ای أعلى الله كلها الرخبة أنك لذلك إن, إن الشفيف تصبح فعل ومجزوم هو مفعوله هم شونية مفئولة محل المنظورة سيئة أو فعل بما قدم بما جاره مجزوره مفعول به غير السريحة محل المنظورة متعلقة بجسيبهم. قدمت فعل و أيد فاعلية وهم مفعولة أو يعني قدمت أيديهم. إذا إذا جملة تصلب ما قبل إن بالذي قدمت أيدهم. ما كان رائع إذا إزاي فجائية هم مفتداي إقناتون في فعل فعلية خبر جملة إزائهم إقناتون جملة إسمية زيدر ونيا ذي خلبال ودي. هاتوا تل جملة إسمية بوجه زايشر أشيء ثيبوي. خذ من جاء أبي الحسن فله عصوا صارها. ذي ثقة نياد ونحن نجح فيه، فيه، ونجح فيه، ونجح وإنما تقدروا إن بعد الأفعال التالية يسألون لك أخوان بعضهم في جنة مقدرة من الشكلية، إن جنتان فرزة، إن تخليلها وإذا عينوا لك محصولون، لأمراض موجودة كما ترى تنجح فيها هو أصدق عوازل تعلم إن تتعلم تنجح داء الشهادة كما لتكفي على الشهادة كها نخذ أبرز بيقول جزاء الشتى إن محسوفة من بسورة مزونية نجمة موجودة فصل القرآن من أركان يوسف من أركان يعقوب لما يعقوب عن الإسلام يجن أرسله معنا غدا يقطع ويلا إنه يرسو ذيبتك إيمان وإذا كنت تستمراته منه وغلاء أخواته كانت مفيدته بشيء عندما ذلك شكتها إنه يرتع ويلعب بمجزومة فإنك محظوظ لجواء وأوضع لأملكي أرسله إذا أرسله إن ترسله يرتع ويلعب هذا تكذب ما هي؟ لا تكذب يكون خيرا درومك؟ مك خير. إيه... تخير إلي لا تكذب ان لا تكذب يكون خيرا اذا درت نكذب اليس خير اوصل استفهمك هل تزورنا نكرمك يعني هل تزورنا؟ إن, تزو... إن تزورنا ان تزورنا إن تزورنا اذا ما زورتنا ان تزورنا نكرمك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 تنزل غوثه ودي انا ملزومني فعلا تنزيله يعني الا تنزل بنا ان تنزل بنا تصير خيرا كل ذلك إذا قصده ان الاول سبب للثاني كما رايت في الامثله ايش كمان وقتيته كما من امبيك او ولا كبيت السبب بدون ما كان الوكله مثال كان شاذ يا تعلم سبب أبو نجاح درونا كردن سبب أبو خير زيارةك سبب أبو إكرام وآخذها ما ختيجي فإن معنى قولك تنجح انت تعلم تنجح هو إن تعلم نجح أو او كذلك البعض فلذلك إمتنع قولك لا تكفر تدخل النار وخذ معنى السبب يدبو لا لأول عبود ومورد الثالث إذا الجملة العواخر السببية في هذه المترحية غلطة يأتي لا تكفر كافر مواق فإذا المجزوم يأتي تدخل النار يعني إن لا تكفر تدخل النار وهو غلطة هذا الكافر لا يأتي وأجحانه لكي يوازن يعني شو أنه لا معنى السببية كممتنعة غير ممكنة غلط إليه فإذا المجزوم غلط بخيره لإمتناء السببية فإذا السببية لا ممتنعة من نوعها إذن لا يصح أن يقال إن لا تكفر تدخل النار هذا غلط يجب أن تأخذ مرفوع لا تكفر تدخل النار هذا ما يأخذ في الفيديو؟ إذن مجزومة يأخذ تدخل مجزومة هي أما أن تكون لامة ساكنة نور أو النار في تقال ساكنة، فإذا الفقر بيت بكسر يمكن أن تخسر حركتين أو كثيرا كثيرا في هنا درس وثلاثون فعل الأمر هذه الأنواع المتقسيمات يجب <تصفيق> فعل الامر كلمه تدل على طلب الفعل من الفاعل المخاطب فعل امر كلمه تدل على الدلاله اساس كلف فاعل كمراد خطاب قراري يدي دعواتيه تاريخ الجمله قابل لك يقي يقضرب او ترى فجمع انتس طلب يدي اجن تاريخ الجمله يا اغزو اني شركه ارمي دينازيطه الحكمه كما يجيء صيغه الكرييه الفاعل المخاطب لا جد دعائيش بيجي لفعل كامترش، اما أما ماورد هذا الفعل محاذاة. آخر بنام ليش لي لي لي ما جر أمدرسنا كذي بغيه ومتكلم؟ هو ليش بود مصطلح ليه نحو كأيجة أمر منزوية أنشرش هذا. وإني أشرش طريقة مغائب بنام أمري ودرسنا. يجينا ليانصروا ليانصروا ليانصروا. بعك أنصر ، و أنص Survey ، و انصرة الرجل FOعل earlier مخاطبه ، و قولنا ثمي ، أمر ب الأمرян الرجلا حدث اصحادرت واحد عمل الفأمر كانت مخاطبات الآن مصدر لا تبقى الاعتمام الفأمر Swam و يكفي التفقTER Pfizer و او و مجزوم produto لأنظفية الآنacción والذهاب يؤمن بالنطار قال إنه مخاطبات narc Bnene وض cursed word كما تعلم له هو Sit In Orsia The Ist وفعلنا لعليم لا يوجد صيغة مخاطبة واذا لا يوجد المعرض من وصيغته أن يحذف من المضارع حرف المضارعة يجب أن يجلسك لي صيغة ذلك لا تتعلم حرف مزارعة حسبك لي ثم ينظر أرواح فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا زيدت همزة الوصل مضمومة أجر بشير حرف مزارعك ساكنه همزى وصلك او فاقين لحالته أو همزى وصمة مذمومة إن ينضم صالحه له أجر سير بحرف بشور همزك عمل مزارعك والأوصور فصار أمر عمل في بيل الأوصور إذا حاضرتك عن فعل أي من ذميهن، هم زكش مع مزبوط. هذا من مكسور بو. يا مفتوح بو أو أخته. هم زك مكسولكين. مثلاً طربا من ديرك يعني جعل شاكله فزيد اير بده لما نعي يمنع جوسه تمنع ايش يمنع يعني عين الفعل مفتوح ومكسور و همزه امركه مكسوره اذا عين الفعل كده مزمون و همزه امركه مزحومه قول كل إعلم الا تعلموا ومفتوحه يا يضرب يا استخرج المترتيبه زي باقي باب الكافيش وإن كان متحركا فلا حاجة إلى الحمزة يساكل حتى يحرر المزارعة كما أن لا أقل وكيف يحرر المزارعة تحرق بما ترحبه يجب أن يكون الحمزة لنا يجب أن يكون الحمزة بطريقة يجب أن يكون وقعد وحاسب مثلا قعد لا هنا تعود فعلاً ليلة تعود كما ندروسي هنا تعودت عينها كثيراً مزموماً يا حاسب يحاسب لك تحاسب الحاصل في بوتي ومنه باب الإفعال باب الافعال ايش همزه هميشه بصوره مفتوح زي بكويه على بال اجي اكرم تكرم اذا كده تكرم استثناء باب الافعال لعينه وفي ساكنه أما مش مفتوح هم بصوره مفتوح في شيء أكرم. الحالة كانت يا مزمنة يا مكسورة. أما أمر من كان بعده استقبال رست، رجع زي ما تقولين أكرم. أوقات الأمر مبني على علامة الجزم كما في مضارعه مزارعيك على مدي جهاز الحارة رفع. الفعل أمرك مبنية, مبنية لسر يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك إذا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون النون ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك لينه سلون الدين المهمه درسكم انظر فجاه موجوده وساكن مشوا وقت يضرب هم مدينه سر اا سكون اغزو مدينه عشان حسه حتى الا ما قال لي حافظ الجزم ما مضارع فيها حسه حتى علينا هذه دي بنفي شيء يجيب مدينه حتى حسه لا وقي يرمي مدينه عشان حسه هي هذا اسعى مدينه عشان حسه يضرب مبيره حذف النون يضربوا مبيره حذف النون بحرف مبيره سر سكون الفعل المجهول فينا تقسيم الدرق. الفعل المجهول فعل لم يسمى فاعله لان يحذف فاعله ويقام المفعول به مقامه ويختص ذلك بالمتعدي فعل المشهود فعل اذا كان فاعله نابري بمدوريش كفاعله حذف كاليد وبجيء او تفعل به واختصاص يشبه فعلا متعديا، مثل المتعدي مفعوليا، زوج مفعول كبير نجيه عينه. وعلامته في الماضي أن يكون الحرب الأول مضمما فقط وما قبل آخره مكسورا في الأبواب الذي ليس في أوائلها همزة وصل ولا تأون زعيدة. ماذي مشهور عن سكريتي؟ صح فأوانيها مش مزورة. عشر. إذا ما قبل آخره مكسورا فيه. ما فاضي ما جرك منه قتلا بينه مشهور. ولكن افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان هنا. هناك افضل من من اجل ان يكون من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من فقط مذوون نادي، لأنهم كوسيلة. إذا شيل حرف أول في حمزة وصل كذب، نقول هذا في شيء لبري وقررين اللي مزبوطين ما يدري، حرف الثالث قبل كوسيرا في في تخرج، يساوزني كهيدة مواسطة وخريجة وشاك الزم تروقيت حرف الثالث ثالث. أن, أن يكون الحرف الأول مظموما فقط نوعي فقط حرف أولي مظموما لأما نبّى شرطك كهامزة يوصي من أولي لا يا... إذا إذا إذا. وقراري لا يا هاي لا يا. يجب أن يكون هذه المزمومات تطور أو تفعيل أو تفعيل يكون أوله مضموما وما قبل آخره مكسورا فيما أوله تاؤن زائدة إذا أولك مزمومك ما قبل آخره مكسورك لواناك أولك تاؤن قبله في قويا. لما هو شيء إصطلاع ناقص كبير. هذا يعني الثاني كذا كثيرة. ثم هلا كانوا أول يعني أن يكون أوله وثانيه هو مضمومين. يعني مضمومين. أول كذا يدوم فيه. هون مضموم. جاء وضع قبل آخره مكسورا. ما قبل آخره مكسورة. لو أنا كتاع زايد هلا وريان مثلا ده بتفعله. بس تقول لك الله تفضلت على مشهود روسقي أو تتفعلون من تروفي على كثره مزارع وروماذيش بره تفعلون. تفعلون توفقين. أهم أول غزالين الزوطي. يا تقوى أذن تقوية. أما ذي بتفعيله. وأن يكون أول حرب متحرك منه مضموما وما قبل آخره مكسورا. ولكن أوله همزة يكون هناك افضل من اجل همزة يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ما اجل وقت يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون متحرك ما اولين حرف متحركه ليش في نكش ساكنه خضرلوش همزكه ناديه بالتقييد يقول اذا الهمزكه واوي مطرح على خشيك هناك هوثيق اللي هو السخري يا تتبع المضموم ان لم تدرج او تيجي على مزمومك درس القي يلي الرسوره من درجة ناو دوش بكريه. بكريه. درج لنا و دوشت اكو واصل بكريت يعني اكو واصل بكريت فبال نقطه هذه ينواس تخرج اودا هم كمان درج كريت لفين اول اهو هنا كان وعلامه الفعل المشهور في المضارع أن يكون حرف المضارعة مضموما وما قبل آخره مفتوحا نعم قال المشهور في المضارع هذا مثل كان حرف المضارعه كيف كان مزموم يقضي هو باخذ الاخر هي مش مفتوحات يضرب ويضرب ينصرون ينصرون يعلمون يعلمون يستخرجون إلا في باب مفاعله والإفعال والتثقيل والفعل وملحقاتها فإن العلامه فيها فتح ما قبل الآخر فقط وكيحاصب يدحرج اذا بابي الحرف خد الله حرفا زرعها مذمومه اذا الامانات دين ب مجهور ايش تو بارا مذموي بينو هرشندرا نكتب أميش أأو حرفاً مظلومة الأول فعل المزارع مرفوع الواقع هو ليحاصلوا مطمئ بلا أأوية مظلومة علامة المزارع فعل معلومة إذا أدري مثل ما يحاصبه بخلافة أما يجيك علامة يجيك زميك زميك فيج. زميك مجهولون الذي عوامل الكاف كثيره تستحق البلاغ ممكن اجي نقول مالها شيء اذا ليست مفعوله به مرفوعه يالو هوت انا ما غلطت مستذاكم مرفوعه عاملها كلها فزيل الى ايته اللي رجه فعل مجهول أو بون اول حرف مجهول ليه انزم ما بنفع الفعل المجهول هذا. هذه غير خيسي او لا اوين زي ما يقرر عليه وليحاصب ويلحرج وعلامته في الاجوف أن يكون فاء الفعل من ماضيه مكسورا وقيلوا بيعا إذا مجهول لأجواف لمازيه واجوسكا كفاء الفعلك مسؤولة مكسورة ذكره كريات أم قال لكم المجهولين خاله कोई ينقديه مش النتيجه قوله مسديه انت قولي دي كثر اللبن واظ العين في المضارع الازمه في لذلك ما أنا فعله ما تريده نسكين فهذا يجب أن يفعله يجب يقوى عليه متحرك ما قبل شاكم قال له يبقى الإسراء يقال كما عرفت في التصريف رأيت للصرفة أنا الدرس التاسع درس سيو الفعل اللازم والمتعدي يسا تقسيم الترفي إلا فعل ينقسم الفعل الى قسمين فعل باعتباره أماكن. آية معناقي قيب راضي يا احتمال التعبي ولاي مفعولك تشجع تصمك إلى دودة. الفعل اللازم وهو ما يدل على مجرد يوقع الفعل من دون التعديل المفعول. فعل لازم فعلك الدلاب كان سر. هل أماك فعل واقع هو دفاعلكو بأول تعدي ولاي مفعولك أدوي. وظهر سعيد. ظهر فقال أولمت الحكبيجين ذهابك تشونيك ذهابك تشونيك للصحيحة وصولة كربيا رأونا إذن أن فعلة بملكتها تعدين كربيا اتصال بغير فاعل نبوه الفعل المتعدي هو ما يتعدى إلى المفعول ليدل على وقع الضار عليه تعدينك مفعولك مفعولك منصوبك تدلالة ثلاثة أما تسعلك ملأ أو آخر هو جارية فعل متعدي تعدى إلى مفؤول واحد. صعيد صعيد جعفر. جعفر مفعول واحد وخلال ذلك مفعوله هو النصر سعيد جعفر سعيد مجددا وجعفر رجل جعفر مفعوله مورد النصر السعيد خلال ذلك يادوم مفعول مفعولين واعتاد سعيد جعفر ذي الهم سعيد درهم الهم جعفر وجعفر اعتاد فعل سعيد فعل جعفر مفعول أول ذي الهم مفعول ثاني ويجوز فيه الإختصار على أحد مفعولين فقال الدول مفقولي جائزة اجر احتياز من تذكرها الدول مفقولي نبو ايش يقول المفعول كان يزدك انه في تركين وك اعطيت زيدا يا اعطيت درهما اعطيت كل رزيد اتناه ليش اندابه يا درهم يكون بخشي ناجي ناجي ناجي مفعولة اول ياما قلستاني اتواني حسقي بخلاف باب علمت لباب علمت لا كريت فدو اي امل وقيم اخواني ان شاء الله